وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبَخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ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 قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء.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 أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه نجينا شعيبا آمَنُوا آمنوا معه برحمت منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كألم يغنوا فيها. ألا بُعدَ لمدينا كما بعدت كمون